الاولى التي هي التخدير يتبعون فيها اساليب شتى وطرق ملتويه منها تهيج عاطفه الشباب او تهيج عاطفه عامه الناس لمشاهده صور مؤلمه بنشر اناشيد سموها اسلاميه تؤثر على عواطفهم. من اساليبهم التعليم التجهيلي التجميعي يتظاهرون بتعليم المجتمع لكن في الحقيقه هو ليس تعليما يكون للعبد او للمجتمع او للاسره حصانا انما قصدهم من التعليم التجهيل والتجميع لذلك لا تجد لهم كلمة في السمع والطاع لولاة الأمر لا تجد لهم كلام في التحذير من التكفير لا تجد لهم تحذير من أهل الفتن. إنما يدورون حول قضايا تجميعية منها الإكثار من مسألة القصص القصص، القصص، القصص، القصص حتى يتأثر جيل من الاجيال بهذه القصص ولو راينا يعني الصحابه ما موقفهم من القصاصين لاستعجبنا او تعجبنا يقول ابن عمر ما اخرجني من مسجدكم الا قاصكم هذا هذا ويقول غيره لان ارى نارا في المسجد تطرم أحب الي من قاصكم هذا لان غالب القصاص ليس عندهم تميز وإنما المراد من هذه القصص التجميع إلا من رحم الله استخدام أيضا الأناشيد الحماسية التهيجية الجهادية استخدام المسرحيات التي ألبسوها لباس إسلامي فسميت مسرحيات إسلامية إبراز مسألة تفسير الأحلام ابراز مسألة تفسير الأحلام وجعله أصل يرجع إليه تفسير الأحلام موجود في الشر لكن أي مرتبة تفسير الأحلام مثلا من مسألة السمع الطاع لولاة الأمر حتى يعتنى بهذه وتبرز ويلف الناس حولهم ومسألة السمع الطاع لولاة الأمر تخفى فيصير عند الناس استقطاب نحو هذا الرجل الذي هو اعتنى بهذا الجانب الآن هذا في الظاهر تعليم لكن هو في الحقيقة تجهيد منها إقامة المحاضرات التي هي أشبه بالنكت والضحك ليس فيها جانب علمي، توعوي، أخلاقي، مجتمعي، ديني، عقدي لا يوجد لأن الناس عند الضحك والمسرحيات يجتمعون قد أكثر من المسائل الدينية وهذه المنة. من أساليبهم استخدام الفنون غير الشرعية كيف استخدام الفنون غير الشرعية دخلوا من أبواب الإبداع والتذكير إدارة الوقت نظم حياتك أوضح أكثر الطاقه فدخلوا من امور هي فيها جاذبيه للناس لكن هي في الحقيقه داخل تستخدم لايصال هذا الفرد او هذا المجتمع للفكره المزعومه عندهم وهي التطرف من الاساليب استخدام المجالات الشرعيه تمويها مثال ذلك مجمعات خيريه او جمعيات خيريه هذا يستفيدون منه ماذا جانب اقتصادي تحفيظ قران يحفظ القران لكن هو في الحقيقه يربط بماذا بالجماعة بالفكر المتطرف تغذيه الفكر لذلك هذه الامور متى تضبط مسائل الجمعيات الخيريه مراكز تحفيظ القران اذا كانت تحت اداره الدوله ليس تحت اداره الجماعات من اساليبهم التجميع والانتشار عندهم يعني خطه مدروسه من بدايه نشاه هذا الفكر كيف يتغلغلون في المجتمع فتجد منهم الطبيب ومنهم من ينتسب الى المذهب المالكي ومنهم من ينتسب الى المذهب الشافعي ومنهم من ينتسب الى المذهب الحنبلي ومنهم من ينتسب الى المذهب الحنفي ومنهم المهندس ومنهم النجار ومنهم سأريكم مخطط تنظيمي له في هذه المرحلة مرحلة التخدير قد لا يبرزون مسائل التكفير والتحريض على الجماعة لكن يربطون،, وهذه أسلوب من الأساليب، يربطون المجتمع الذي تحتهم بأناس عندهم هذا الفكر فيثني، هو لا يتكلم، لكن يثني على رموز من رموز الفكر المتطرف، ويربط به، ويربط به، لماذا؟ حتى إذا أتت المرحلة الثانية يكون تغذى أو ارتبط بهذه الرموز، هذا هيكل تنظيمي لكن قد يكون غير واضح في مسألة التجميع والانتشار، هذا مصنف من كتبه الهيكل التنظيمي والإداري لجماعة الإخوان الهيكل مكون من التأسيس لجماعة الإخوان المرشد العام مكتب الإرشاد العام الوكيل العام السكرتير العام نائب المرشد العام القسم الفني القسم الطبي الإداري القسم الهندسي القسم حتى كانوا كما قالوا دولة تحت دوله دولة تحت دولة منظمة كاملة